وَحسَبهُم أَقاَضَو وَهُ رُقد وَنُقلَّبُهم داات المين وَذا تَ الشمَالِ وَوكَبُهُ باسِط ذِرعَيهِ بالِالوصيد لَ الطلَةَ عليهلَْهم لََّيتَ منِنْهُم فِار وَلَ لِئتَ